من المحنه وروح للزيخاني اللي هشال في الغربه بدات والفي هاك بريت في هذا العنوان جيب لي ام رسول اخبار الزينه فكرها يا صاحبي يا مزمان اذا هي نسات منسيتنا ما جبرك اخويا دوال النسيان راني دمرها را خلوني نلهجير عمر قلبي تفكرها را اللي راحت ونساتني يا قطعه صبحه حره يا صنعونك يا قلبي احنا راه هديتني راني مدمره خلوني نهرج العموم بس <متصفح> ونبقى بره النهار هم اهم شي ابني القلب تعمر لا بالريال تجي لي كل اخبار الرجال ها مهجره عم حيني راني انمر خلوني نهجر عمر البيت فقر اللي راحت ونسيتني طبعه البحر يا صنعوك يا يا هانغ هذا المحنه ما عرفت ميل سلبني الزين هانغ في الهيبه الصحرمي كيفاش نستك هانغ شني ما باغي غير لبجنهار طمعك القهامه لو كان نشوف هذه بعينيه راني مدمر خلوني نهرج العمر قلبي يتفطر اني راحت ونسيت الفسقوم لي عندي بس في طسرح يا يا طويله ما تتنسى انا شفت براسها خلت في محيه مدوانيه عشقها سماء وزدوا ديرو عليها العسل بدونسى لستوار اللي بينه وبينها راني مدمر خلوني نهجي عمر قلبي تفطر rahat ديس رون ده الهضران يا دوكوم عديني خليت مرنا في قلبي نشي من برا شاعله حمرا ويلي يبكي تحسوا عونيه راني مدمره خلوني نرهش العمر قلبي تفطر اللي راحت ونساتني alibara البحر...